ب ا ل ل ه ك ن ا ل ش يجب ان يكون إ هناك افراد ل ذ ي ن ك و إن ا خ ر إ لانهم ه يجب ان ل يكون ي ذ ر آلهتكم هناك ر ا ل ر ح م ا د اخرى و خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 بل ت أ ت ي ه م بغته فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 طال العمر أفلا يرون أنا عليهم يرون نأتي الأرض ن ن قل ص ه أطرافها أفهم ا ا من غ انما ل ب و قل إ ن أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن ا يا ويلنا إنا كنا ا ظ ل م ي ن و ن ض ع ه النابلسي للعلوم ي ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل أتينا بها, اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين بالغيب الذين بالغيب يخشون يخشون وهم مشفقون ربهم ربهم من الساعة「私の思い出は変 ا らず生きていな ا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 まはぜひ التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباء 私たちはこのように私たちの思いを表すことに気づかないように私たちはこのように私たちの思いを表すこた و أ ن ا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم وتالله لاكيدن اصنامكم بعد أ ن تولوا مدبرين بارك الله لنا ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم و ن ف ع ن ا و إ ي ا ك م بما فيه من ا ل آ ي الذكر الحكيم وتاب علينا وعليكم إنه انه ل الرحيم اللهم اكفل ت و قيوم ا هذا ا ب يحيي ج ة الطيب المبارك ل و ج ع م من أ هو ل القرآن الذين هم أهل الله هم خ ا ل ل ه م إنا ن ع و ذ ب ك من الرحيم الله ناخير جزا على حسن نصاتكم حسن على ومستماعكم ونعتذوكم الإطالة نسال الله سبحانه وتعالى ا يجمعنا و إ ي ا ك م في دار كرامتك مستقر رحمته ت ه الله الله جزاكم جزاكم السلام عليكم خير ورحمة ر و ب